بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذود قتل أصحاب الأخذود أن نازات الوقود أنار ذات الوقود إذهم هم قعود إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا وما نقم منهم إلا إلا أيؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك والأرض Allah على كل شيء شهيد. Allah على كل شيء شهيد. Inna الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. In.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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن ان باطش ربك لجديد ان باطش ربك لجديد انه هو يبدئ ويعيد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنون؟ هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثامود فرعون وثامود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراهم محيط، والله من وراهم محيط، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ في لوح. محفوظ